سكلُونَّ مِنْ حَيْث سَك تُمْ يوجِدِكم وَلَا تُبَبُون وَلَا تُبَابُونَّ للتُبَيقُ عَلَيْهم وَإِن كُ نأولاتِ حَم فَ فِ قُلٍَ حَد يَبَعنَ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 عَامِلُ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَدَّحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا